خمسة. انظر إلى الصور ثم اقرأ الجمل التي تحتها هذا طالب هذه طالبة هذا صف هذه مدرسة هذا مدرس هذه مدرسة هذا دفتر هذه حقيبة